الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى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 أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما شارقها وما غاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وأن لا عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأن خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الباب جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لبيان وللرد على شبهة قد أثيرت أن هذه الأمة معصومه وأنها محفوظة لأنها آخر الأمم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء و. أنها لا تشرك فاستدلوا بهذه المعاني وهذه الكلمات وبعض الأحاديث أن الشيطان إن الشرك لا يقع في هذه الأمة وأن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في روا مسلم إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم سيقع بينهم العدوة والبغضاء وغير ذلك ففي ناس بتستدل بالكلام ده على ان خلاص يبقى دام الأمة محفوظة ومعصومة من الشرك يبقى اي فعل بتفعله ليس من الشرك فيبقى على هذا الأساس النذر الغير الله ليس شرك الذبح الغير الله ليس شرك الطواف بالقبور ليس شرك ليه؟ لان الأمة معصومة فأكيد الحاجات دي من الشركيات أدم هي معصومة الكلام ده خطأ طبعا لأن الأمة معصومة في مجملها، لكن أفرادها مش معصومين، منهم من ارتد على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل، فوقوع الشرك في هذه الأمة ثابت بالنصوص، إن بعض هذه الأمة يشرك ويرجع مرة أخرى يعبد الأوثان، أما الأمة بمجملها لا محفوظة، لا تضل كلها على بعضها، لا ربنا تبارك وتعالى عصمها من ذلك. فالآية الأولى ألم ترى إلى الذين أنتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت روى, روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حياي بن أخطب وكعب بن أشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم عن عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم وما محمد فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسق الماء على اللبن ونفك العناه الأسرة ونسق الحجيج ومحمد صنبور يعني لا عقب له أو مقطوع الخير قطع أرحمنا واتبعه سراخ الحجيج من غفار فنحن خير أمه فقالوا أنتم خير وأهدا سبيله فأنزل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وأخرج ابن جريف التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا له نحن أهل السقايا والسدانة وأنت سيد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ قال بل أنتم خير منه فنزلت عليه, عليه إن شانئك هو الأبطر قال وأنزلت عليه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخر الآية فالآية الأولى الشاهد منها أن بعض أهل الكتاب يؤمنون بالجبت يعني السحر والطغوت, والطغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كما عرفه ابن القيم ويقول والطغوت كل ما عبده من دون الله هذا أيضا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومر معنا في الباب الأول فربنا تبارك تعالى يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا فتبين أن من أهل الكتاب من يؤمن بالسحر ويتبع الطاغوت الذي هو كل معبود من دون الله هذا أول شاهد الآية الثانية قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت <تصفيق> هذه الآية أيضا جاءت هنا للدلالة على أن أهل الكتاب منهم من كان يعبد الطاغوت وهنعرف ليه الأيتين دونكم في أول الباب. بيقول الإمام البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا لقوله تعالى كلها أنبئكم بشر من ذلك مثوبا كان أهل الكتاب يقولون للمسلمين لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم وكان أهل الكتاب يعني اليهود كانوا يظنون أن أنهم سيدخلون النار فترة زمنية صغيرة ثم يخرجون ويخلفهم المسلمون ويستقل الأمر على ذلك ويبقى المسلمون هم اللي في النار وهم اللي في الجن يعني خاب ظنهم فهم كانوا يظنون أن أهل هذا الدين هم أقل حظا في الدنيا والآخرة فقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أي جزاء وهذا مثال أفعل التفضيل فأشر منهم ليس معنى أن الجانب الآخر لهم المسلمون فيهم شر ولكن هذا من يعني أسلوب من أساليب اللغة ملعنه مل الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنزير وهولاد اليهود وعبد الطغوت فدل على أن من أهل الكتاب وهم اليهود كانوا يعبدون الطغوت والطغوت كل ما عبد من دون الله وقال تعالى الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فتبين أن كان في من كان قبلنا كانوا يتخذون على صالحيهم مساجد وغلبوا على أمرهم فيه إشارة أن هؤلاء هم أهل الغلبة وأهل الصدوة ولم يكونوا أهل الحق الحديث الأول في الباب بأه يبين لنا ليه الشيخ محمد بن الوهاب جابت ثلاث آيات الأولين الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم سنن يعني طرق ومذاهب حذو القذة بالقذة حتى لو, لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن حذو القذة بالقذة القذة يعني واحدة القذة القذة مفرد جمعها قذة وهو الريش اللي بيبقى في آخر السهم اي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوا وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى زي ما أن الريش اللي بيبقى في آخر السهم بيبقى مشابه للسهم الآخر للتالث للخامس للسابع كلهم بيبقوا متشابهين ما فيش فرق بينهم في نسحة اتبع من كان قبلنا من اليهود والنصارى في طرقهم وسننهم وأفعالهم حتى كأن كأنه ليس بينهم وبينهم فرق قالوا اليهود والنصارى تقصد اليهود والنصارى قال فمن ومن كان قبلنا اليهود والنصارى كانوا يعملوا إيه وعبد التغوط فيبقى ال الشيخ محمد جاب التلت آيات الأولين عشان يثبت إن كان في من قانا قبلنا من الأهل الكتاب كانوا يعبدون الطهود وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يوجد في هذه الأمة من يتبع سنا وطرق من كان قبلنا فدل على أن هذه الأمة بعضها يعبد الإيه يعبد الطهود قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبنغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعمة وأن لا يصلت عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعمة وأن لا أصلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستويح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض زوالي الأرض يعني جمعه يقول زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب وهذا الأمر يكون سهل لم... لما الإنسان يخرج خارج القرى الأرضية فلعل هذا الحديث وقع أثناء حديثة المعراج فخروج النبي صلى الله عليه وسلم خارج القرى الأرضية وصعوده إلى السماوات بسهولة جدا يرى المشارخ والمغارب ويرى... ويريه الله تبارك الله ملكه أو في أي شيء يعني آخر فقدره الله تبارك تعالى على ذلك يعني يسير عليه أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زو... سيبلغ ملكها ما زوية لي منها قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال وكان ذلك من دلائل نبوته وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة والتي والذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والش والشمال والشمال وذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته سيبلغه وده أوجد مخبره بالفعل إن ان كان اتساع ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اعطوتي الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب الفضة ويقصد بهم كنوز كسرة ف فأحدهم كان أكثر كنزه الذهب وأحدهم كان أكثر كنزه الفضة قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعمه والسنة يعني الجد أن تمسك السماء مطرها وتمسك الأرض نباتها الذي يكون به الهلاك العام ويسمى الجد والقحط سنة ويجمع على سنين كما قال تعالى لقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجد المتوالي قال وأن لا يصلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم إلى أن قال من سوى أنفسهم وأن لا يصلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسبب بعضهم بعضا يعني أن الله تبارك وتعالى قضى ألا يصلت على هذه الأمة الكفار حتى يستأصلوها هذا لن يكون ولو اجتمع عليه عليها من بأقطارها ولا يكون ضرر الحقيقي إلا بتسلط المسلمين على بعضهم بعض واللي يحدث في سوريا ليس عنا ببعيد نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك هذا الطاغية وأن يفرج قرب إخواننا في سوريا وفي كل مكان إحنا ما شفناش هذه المجازر بيفعلها كفار في مسلمين بهذه البشاعة لكن يبقى من أنفسهم من يتسمون بأسمائهم ويدعون أنهم ينتسبون إلى ملتهم قوله إن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد لما قضيت أو الحديث لا رد لقضائه القضاء مثله مثل الحكمة شرعي وكوني وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إحساناً. ألا إلا إِحْسَانًا هذا شرعي ولا كوني؟ ليه؟ شرعي ليه؟ لأنه لم يقع فدل على أنه قضاء شرعي يحبه الله ولكنه قد يقع وقد لا يقع لأنه لو كان قضاء كونيا لما وجد إلا عابد لله وبر بولدي. فالقضاء أيضا شرعي وكوني وكذلك الإذن وكذلك التحريم وكذلك الأمر الأمر فيه أمر شرعي وأمر كوني والتحريم حرمنا عليه المراضة من قبل التحريم ده شرعي ولا كوني كوني مش شرعي يعني ما كانش المحرم عليه لا ده حرمنا عليه أي منعناها عنه قضاء قضاء الله عز وجل فالحكمة والأمر والإذن والتحريم والقضاء كلها فيها شرعي وكوني ففي القضاء لا رد لقضائه الكوني والشرعي الكوني مفهومة لا يستطيع أحد أن يرد قضاء قضاه الله وأمر أن ينفذ وفي الشرعي لا رد لقضائه يعني لا يجوز لأحد أن يرد قضاءه الشرعي قوله في الحديث وإنما أخف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم كما قالت تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السجد ففساد الأئمة سواء كانوا أمراء أو علماء هذا هو الفساد بعينه فساد الحكام وفساد أهل الدين أهل العلم فهذا هو الذي يدخل الفساد على الأمة أيما إفساد أما غير لو صلح هؤلاء يعني يرجى من الأمة ويرجى للقوم الذين فيهم أمراءهم وعلماءهم صالحين الخير يظلون يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويأخذونه على أيديهم أما إذا فسد هؤلاء فحدث ولا حرج فأغلب الناس تبعوا لكبرائهم إذا صلح الكبير صلحوا معه وإذا فسد فسدوا معه حتى في البيوت رب الأسر إن كان صالحا قد يستقيم حال الأمور أو قد الأسرة وقد يفسد أما إذا كان فاسدا فتجد إن الفساد عام وطاغي سواء في رجالهم أو نسائهم ففساد الأئمة هذا هو المصيبة الكبرى لذلك فسدت الأمم قبلنا لفساد أمراءها وعلماءها خصوصا أهل الدين حتى أن فساد الأمراء الولاة يعني ضرره لا يصيب الأمة بنكاية كفساد أهل الدين لا فساد أهل الدين أشد ضرر على الأمة لأن حتى لو الأمراء فسدوا نحن في زمان عشنا يعني أزمنا طويلة في حكام لا يتقون الله عز وجل في شعوبهم ومع ذلك كان هناك خير والتزام والإخبال على الدين والشرع لأن أهل الدين والصلاح كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتحملون إذاء ولا يبدلون شرع الله كثير منهم كان على هذا النحو أما إذا فسد العلماء لا يبدلون الدين يجعلون الحرام حلالا والالحالاله حراما والناس إما لا يعلم جاهل لا يعلم فيتبع لأن هو الدين وإما صاحب هوا يعني يقول بركة جام كويس ده إيه جعلها فرق بتعلم وصبح سالم ده أهل الدين اللي بيقول فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الحكام وأن يصلح العلماء قوله في الحديث وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى يعني هذا أمر لا يكون مضطرد في كل زمن وفي كل مكان بل قد يزيد وقد يقل ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وده الشاهد الصريح من من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين الحق بدني أو الحق حكمي يعني إما فعلا ينفصل عن المسلمين في جيوش الكفار أو يلحق بهم في أفكارهم وتوجهاتهم وعقائدهم وهم في وسط دير المسلمين الحي واحد الأحياء وهي القبيلة المعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك وقوله حت حتى تعبد فئام من أمة الأوثان الفئام يعني الجماعات الكبيرة وفي رواية حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وهذا هو شاهد الترجمة هو ده ال العلاقة بين الحديث والإيه وعنوان الباب. ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد الكبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. يعني اللي يحتاج بقى يقول لا اللي احنا بنفعله ده مش شرك لأن احنا من أمّة النبي صلى الله عليه وسلم أمّة النبي صلى الله عليه وسلم معصومه ولا يقع فيها الشرك. بقول له معصوما بنجمالها. أما على أفرادها لا عصمة لأحد بعد الأنبياء. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في آم أو قبائل من أمتي الأوثل. قوله إنه سيكون وإنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي وهذا حدث وهم الذين زعموا أنهم أنبياء. والذين ادعوا النبوة كثير جدا أكثر من ثلاثين بكثير ولكن الذين كان لهم شأن ووضع وصدقهم بعض أناس وأحدثوا فتنة وجلب قريب من, من الثلاثين حاجة وعشرين شخص زي الأسود العنس وسجاح وغيرهم على مدار التاريخ قال القاضي عياض من تنبأ في من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن أي إلى زمانه ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله فوجد هذا العدد فيهم ومن طلع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين قال الحسن الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين كما قال تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإنما ينزل عيسى ابن وريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة فعيسى عليه السلام حكم حكم الصحابة قابل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ويموت على ذلك فهو أفضل الصحابة عيسى عليه السلام وينزل آخر الزمان وهو حي الآن لم يمت في السماء ينزل آخر الزمان فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يأم الأمة في الصلاة يقول هذه تكريمة الله لهذه الأمة فجعل أئمته منهم وسيحكم بشريعة الإسلام ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل يقتل الله عز وجل به المسيح الدجال ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بشريعة التي كان يحكم بها فيبقى مع أن أخر الناس أخر الأنبياء موتا الله أكبر الله كان آخر الأنبياء موتا عيسى عليه السلام إلا أن آخر الأنبياء بعثا وإرسالا إلى الناس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور لا يضروهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ففيه أن الحق لا يضيع من هذه الأمة وإن طغى عليها بعض الجبارون وإن نيل منها من بعض الكافرين ولكن يبقى الدين فيه ثلة له ثلة ينصرونه في كل زمان ومكان قال فيه مسائل المسألة السادسة قال وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد المسألة السابعة التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة المسألة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة المسألة الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين لعظيم الخطر من جهتهم العلماء والأمراء إذا فسدوا المسألة الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوسع بكده نكون الحمد لله رب العالمين أن هنا منهج سنة أولى وإحنا كنا أعطيناكم الجزء من الأسئلة المرة اللي فاتت والجزء الثاني مع الأخ عمر هنا دلوقتي إن شاء الله المفترضها هيترفع على الموقع فالإخوة تتحتهد كده تستعين بالله تبارك تعالى ولو في أي مشكلة من هنا لحد الامتحان لو بالاتصال إن شاء الله تتحدد سبحانك الله ربنا والحمد لله أنت استغفرك تولى